عينك للدنيا خليها فرح وامل وحياه خليها تفرح كل الناس وعينيها مليها منك حلا نظره عينك للدنيا خليها فرح وامل وحياه خليها تفرح كل الناس وعينيها مليها منك حلا على طول بعضنا نبدوت ولكل الخير بقلبنا واللي مش ناوي على بنحكي له منك لله الدنيا على سوا على طول بعضنا نبدوت ولكل الخير بقلبنا واللي مش ناوي الخير بنحكي له منك لله خليني الدقه من قلبك اغاني محبي لكل الكون خلي كل اللي يعرفك شو ما يكون قلبي إلك ممنون خلي الدقه من قلبك اغاني محبي لكل الكون خلي كل اللي يعرفك شو ما يكون قلبي يكون لك ممنون مش ناوي عالخير الخير بنحكي له مثنك لله علشان نعيش نشيك يساعد على كل بعض ما نبادوى ولكل الخير بقلبه نوى ولي مش ناوي عالخير الخير بنحكي له مثنك لله وردة وبتضلك وردة لو بيضلوا علي ركفة وواح علينا بيطيروا بيطير هدي يملى الارض عطر الورد لو لح ظلاح ورد وبتضلك ورد لو بيضل عبيرك فواح علينا بيطير وبيهدي يملى الارض عطر الورد لو لح ظلاح علشان نعيش الدنيا سوا على طل بعضنا نبادوا ولكل الخير منك لله على شاننا الدنيا سوا على كل بعض ما نبات و كل الخير بقلب نواه واللي مش ناوي على الخير بنحكي له منك لله واللي محتاوي على الخير بنحكي له منك لله